س و ر ة الحج ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يا أيها م ا ل ن ا س اتقوا ربكم إن ز ل ز ل ا ا ل ع شيء عظيم ي و م ت ر و ن ه ا ل ل كل مرضعة م ع ا أرضعت وتضع ك ل ذ ا ت ح م ل ح م ل ه ا وترى الناس س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه فأنت فأنه ي موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ب ع ث ف إ ن ق ن ك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 و موسوعه ن من ك م يرد إ النابلسي للعلوم ا ي ع م ب د ع م شيئا ت ر الاسلاميه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 من ا ل ن ا س م ن ي ج ا د ل في الله بغير ا ل ولا ه د ى بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أ ص ا ب ه خير نقمان به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة ي ن ق ل ب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري, جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر إ ن الله يفعل ما يريد فليمدد بسبب من السماء ثم اليقطع ثم اليقطع فلينظر, فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدينا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 و اسماء ل د و و ا ب ك ي ن ل الله س وكثير حق ع الحسنى فالذين موسيقى ق ر و ه م م يصهر مبهجه ا في م و ا ل ن و و د ل م موسوعه النابلسي ل ل ط ا ل و م الاسلاميه د إن الذين كفروا ويصدون عن س و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامنين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام, في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمه ا ل أ ن ع ا م فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم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 ك م فيها منافع إلى أجل م س م ثم م ى ح ي ه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع س ي للعلوم الاسلاميه على, ما رزقهم على ما رزقهم من بنيمة الأنعام فإلى موسوعه م و النابلسي ي ومما ا للعلوم من الاسلاميه ل ف ا خير فاذكروا م و س و ب ه ا ف ك ل و ا م ن ه ا وأطعموا ا ل ق ا والمعتر ن ع كذلك س خ ر ن ا ا ل ك م ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن لن ي ن ا ل ا ل ل ه ه ل ح و م ا ولا د م ي ه كذلك س خ ر ا ل ك م ل ت ك ب ر و ا ا ل ل ه ع ل ى م ا ه د ا ك م و بشيري م ح س ن ي ن إ ن الله ي د ا ف ع ع ن ا ل ذ ي ن آ م ن و الله يدافع عن الذين آمنوا. إن ا لا يحب كل خ و ا ل كفور أذن يقاتلون موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ي الاسلاميه بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إ ن مكنا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 وأصحاب موسوعه د ي ن ك ذ ب م و ى فأمليت النابلسي ف ر للعلوم الاسلاميه و م ع ط ل ة و ق ص ر مشيد أفلم ي س ي ر و ا ع ي النابلسي أ ر ض ف ت ك و لهم و بها للعلوم ا م ن الاسلاميه ت ع ا ل ق ل و ب التي في الصدور في ي و س ت ع ج ل و ع ه ا ل ع ذ ا ب و ل ن ي خ للعلوم ف ا ل ه و د إ ن ي و ا ل ف س ن ة م م ا تعدون و م ي ه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 ورزق ر ك ي م و ا ل ذ ي ن س ع و ا في آ ي ا ت ن ا م ب ج ز ي ن أ و للعلوم ئ ك أصحاب ح الاسلاميه أ ر س ن من من قبلك ر و و ل نبي إلا إذا ت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 موسوعه ا ل ي ن لفي ش ق ا ق ب ع ي د و ل ي ع ل م ا ل ذ ي ن أ و و ا ا ل ع ل م أنه ا ل ح ق م ن ربك ف ي ؤ م ن ب ه فتخبت ا س م وإن الله ل ا د ي ا ل ذ ي ن ى موسوعه النابلسي للعلوم ا ل س ا ع ة بغتة أو ي أ ت ي ه م ع ذ ا ب ي و م عقيم الله م ك يومئذ ل ل يحرم بينهم ف ا ل ذ ي ن آمنوا في ا م و س و ع ي و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ت ن ف أ و للعلوم ئ ك ا ل ذ ي ن ه ا في س ب ي ل ا ل ل ه ث م قتلوا أو م ت و ز ق ن ه ا ل ل ه رزقا ح س ن ا وإن ا ل ل لهو ه خ ي ر ا ل ر ز ق ي ن ل ي د خ ل ن ه م م د خ ل ا يرضونه وإن ا ل ل ل ه ع ي م ح ل ي م ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن اللَّهَ لَعَفُورٌ غفور ذلك بأن الله يُولِجُ الليل في النهار الليل وأن الله موسوعه ا ل ن هو ا ل ن ا ب ل وأن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي الكبير أ ل م تر أن ا ل ل ه ا ز ل من ا ل س م ا ء تصبح موسوعه النابلسي ي ر ه ما ا في ل م وما ا ا و ت ف ا للعلوم أ ر ض وإن ا ل ه ي د ألم تر أن تر ا ل ل ا س خ ر ل ك م م ا م ي الأرض والفلك تجري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 م يحييكم إن ا ل إ ن س ا ن ل ك ف و ر ل ك ل أمة ج ع ل ن ا م ن سكنهم ن ا س ق و ف ل ا ينازعنك في ا ل أ م ر و ا د ع ع إلى ربك إنك ل ربك م ي ه وإن ج ا د موسوعه ك فقل ل ل ا ل م ب النابلسي ت ع م و ل ل ه يحكو ي يوم ن ك م ا ا فيما م كنتم ة فيه ت خ للعلوم الاسلاميه ل يعلم ه م في إن إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله كتاب في ي س ي ر و ي ع ب د دون و ن من ا ل ل ه م ا ل م ي ن ز ا ب ه س ل ط ا ا ن وما ل ي س للعلوم ه م م ا ل ل ظ ا ل م ي ن م ن ن ص ي ه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 هو ا ج ت ب ك م و م ا ج ع ل عليكم في ا ل د ي ن من حرج ملة أبيكم حرج ر ب إ ا ه هو ي م سناكم ا ل م س ل م ي ن من ق ب ل وفي هذا ل ي ك و ن ا ل ر س و ل ش ي د ا ع ل ي ك م وتكونوا, وتكونوا ي ه